عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والارحام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 سوا سبيل محمد هلا كن يفضي بأصحابه إلى الغاوية أما سبيل الذي يوصل إلى الرضوان إلى الجنان إلى الغفران فسبيل محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عض عليها بالنواجد تركت فيكم شيئين ما إن تمسكت بهما لن تضلوا بعدي يا أبدا كتاب الله وسنتي قل أطيع الله وأطيع الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عض عليها بالنواج، سبيل السنة هو سبيل النجاة، طريق السنة هو طريق السلام، هو الطريق الذي يفضي بك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. يقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، من مات على السنة. من مات على السنة وسلم منه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل المتمسّك بالسنة صاحب السنة العاض عليها بالنواجد. يحشر من ع... مع من أحب يوم القيامة، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: فساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدع أعداء الله، قبور أهل السنة. روضة من رياض الجنة وقبور أهل البدعي من العباد حفرة من حفر النيران نسأل الله السلامة والعافية يقول أبو العالي هالرياح عليه رحمة الله من مات على السنة من مات على السنة مستوراً فهو صديق الاعتصام بالسنة نجى الاعتصام بالسنة هو الطريق المجيء، وأن هذا صراط مستقيما، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هذه قصيرة معوج على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، وربما كان شيطانا إنسا، ولربما كان شيطانا جنّا. أما السبيل الذي يوصلك إلى إلى المبتغى إلى ما تصب إليه إلى رضوان الله سبحانه وتعالى فسبيل محمد وصاحبيه من بعده سبيل رسول الله صلى الله سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده أو أصحابه من بعده يقول أبو حفص الحداد عليه رحمة الله من لم يكن عمله على السنة فلا تعده في دواوين الرجال ويقول غيره من لم يزن أعماله بالكتاب والسنة فباطل عمله ويقول أبو أبو عثمان النيسابوري عليه رحمة الله من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة نسأل الله السلامة والعافية. فسنة هي السبيل الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل الذي يوصلك إلى الجنان والنعيم المقيم. أما البدع وإن كان أصحابها زهادا عبادا فإنها لن تفضي بهم إلا إلى الشر والعياذ بالله أهل البدع وإن كانوا من, من النساك العباد لن يصل بهم طريقهم هذا إلى ما يصبون إليه هذا إن حسنت نواياهم وإن لم يضمر الخ الخبث في قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا شأن الخوارج وهم من علمتم في تعبدهم وتنسوكهم فيصفهم بأوصاف ما وصف بها غيرهم كلاب أهل النار شر الخلق والخليقة طوبة لمن قتلهم أو قتلو، وهم كما علمتم بمصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخاطبا أصحابه، وهم خير من وضع الحصى بعد لمن بيا رضوان الله عليهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم مخاطبا من مخاطباً أبا بكر وعمر يحقر صلاتك أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينفع تنفع العبادة وحدها ينفع الزهد وحده أبداً نحن ما نزهد في مثل هذه العبادات العظيمة لكن الفيصل لكن المعيار والأص والأصل هو استقام استقام استقام المرء على دين النبوة وعلى منهاج محمد صلى الله عليه وسلم كن زاهدا عابدا فإن كنت من أهل البدع فنسأل الله السلام والعافية متوعد بما قد توعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كانوا من الزهد بما كان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب لمناظرتهم ما رأيت قوما أشد اجتهادا منهم وهو من راى يا إخوة؟ مرى راى ابا بكر وراى عمر وراى علي وراى عثمان ورعا الخيرين الطيبين ما رايت قوما اشد اجتهادا منهم مسهمه وجوههم من السهر كان ركابهم وايديهم ثفين لكنهم من الشر بمكان النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا له رجلا كما جاء في الشريعة للآجر عليه رحمة الله من حديث أنَس ذا زِهادةٍ وعِبادةٍ ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يصفون الرجل فما فلم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقبل الرجل قالوا هو ذا يا رسول الله لما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أول قرن يخرج من أمة إنبه لسفعة من الشيطان زاهد عابد يقال فيه مثل هذا الكلام السنة هي الفيصل السنة هي الأصل الحفيف الذي ينبغي أن يسلك حتى يصل المرء إلى رضوان الله سبحانه وتعالى دخل الرجل سلم الرجل فلم فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أه؟ ثم دخل المسجد يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قم فاقتله إلى آخر الحديث إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قُتِل هذا مختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال وفي رواية لكانت أول فتنة وآخرها هذا اللفظ الأخير من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه صححه الشيخ في السلسلة عليه رحمة الله ذكر ابن سعد في الطبقات كذلك أن عبد الرحمن بن ملجم ومن هذا تعلمون أن السعادة كل السعادة في التمسك بالسنة ليست السعادة أن تكون ذا خلق وليست السعادة أن تكون ذا عبادة وليست السعادة أن تكون زادا هذا وإنما العبادة أن تستقيم على السنة أن تعضَّ عليها بالنواجد أن تموت على ما كان عليه أبو بكر وعمر هذا هو الخير وهذه هي السلامة وهذا هو النجاح وهذا طريق الفلاح والنجاح والسداد والرشاد هذه هي السعادة وهذا هو الخير النعيم المقيم عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بالنص هو أشقى هذه الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى هذه الأمة من يعفر هذه بالدماء يا علي أشقى أمة محمد هو عبد الرحمن بن ملجم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحاعة الشيخ في السلسلة عليه رحمة الله أو حسنه هذا الرجل أُتي به كما ذكر ابن سعد في الطبقات موثقا فقطعت يديه ولجليه من خلال وهو يذكر الله شغف وليه بذكر الله سبحانه وتعالى وهو في مثل هذا الموطئ يذكر الله سبحانه وتعالى على هذا الوضع شُمِلَت عيناه بمسمار محمي جعل يقرأ اقرا باسم ربك الذي خلق فسالت عينه عين فسالت عيني على خده وهو يقرأ اقرا باسم ربك الذي خلق حتى أتى على آخرها أهمه بقطع لسانه جعل يذكر الله ماذا ترى لسانه عن ذكر الله فقالوا له في ذلك آه لكن لم أمه بقطع لساني خاف ووجل قالوا له في ذلك قطعنا يديك ورجليك وسم وسملنا عينيك وما خفت ولا وجلت لما هممنا بقطع لسانك قال إني لا أستحي من الله ألا أذكره مقدار بواقناقة الوقت اليسير هذا الذي آه يعني تحلب فيه الناقة فتمسك اللبن ويترك عليها فصيل تذر اللبن مرة أخرى هذا الوقت اليسير يستحي من الله ألا يذكره فيه مما يدلكم أن التمسك والاعتصام بالسنة كما قال أبو العالي الرياح عليه رحمة الله هو النجاة وهو السلامة وإن كان المرؤون نحن ما نحث لمثل هذا على الفسق والعياذ بالله لا أبداً لكن مبين كما بين أسلافنا أن الأصل إقامة السنة وأن الأصل أن يكون وأن يموت المرء على السنة. عمرو بن عبيد كما سمعتم مرارا كان من الزهاد العباد يقول المنصور كلكم يطلب صيد كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد يخاطب من يخاطب العلماء ما يخاطب العام أنتم تطلبون الدنيا وهذا يطلب الآخرة. كلكم يطلب صيد كلكم يمشي رويد غير عمر بن عبيد هذا الرجل كان يظهر الزهادة ويظهر العبادة كذلك لكن والعياذ بالله خرج منه ما لم يخرج من فساق الأمة يقول في في في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي أربعين يوما الحديث قال لو سمعت من رسول الله لو سمعت من عبد الله بن مسعود ما قبلته ولو سمعته من رسول الله لرددته نسأل الله السلام والعافية الفساق ما يقولون مثل هذا الكلام وعظ يوما الناس فأطال المجلس فلما انصرف قال لو نزل عليكم ملك من السماء ما زادكم على ما قلت حرفا واحدا إنه العجب يقسم الظهور نسأل الله السلام قال لو شهد عندي طلحة والزبير على شسع نعل ما قبلت شهادته وعنده من الكلام ما تكتخر له السماء نسأل الله السلام والعافية فمثل هذا ما دا ما ما ينفع الخلق ولا تنفعه هذا ولا أبدا يعني الإنسان ما يسلوك مسالك غير مرضية من قال لا إله إلا الله تنفعه يوما من دهره نحن لا نقصد نفي النفع التام لكن هؤلاء إلى شك متوعدون بما قد توعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسك بالسنة نجاء لما علم أسلاف الأمة وعلماء الأمة هذا حذروا من البذع وبيّنوا أن الفسق الفسق أشد خطراً والفسق والمعاصي أشد خطراً من البذع يونس بن عبيد عليه رحمه الله كان ينهى عن مجالزة هذا الرجل عمرو بن عبيد فقيل له ابنك يجالسه أقرب الناس إليك يجالسه فسأله فأقر بين يديه بذلك فقال يا بني إني والله لا انها عن السرقه والزنا وشرب الخمر ولا ان تلقى الله بمثل هذا احب الي من أن تلقاه براي ابن عبيد لا ان تلقى الله فاسقا شاربا زانيا احب الي من أن تلقاه براي ابن عبيد ويقول المنذر برأرطى عليه رحمة الله لئن يكون ابن فاسق من الفساق أحب إليه من أن يكون صاحب بدعة العوام بن حوشب كذلك كان ينهى ابنه عيسى عليه رحمة الله فيقول أو كان يقول في حق ابنه لئن أرى عيسى مع آل البرابط والأشربة آل الفسوق والخناء أحب إلي من أن أراه مع أهل الخصومات يهني يعني أهل البدع لما علم شر البداعي ووبالها على الأمة بينوا خطرها وحذروا منها ألا إن خير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع وبهذا القدر لي أكتفي وسبحانك اللهم وحمدك أشهد والله لا إله إلا أنت. أستغفرك وأك...